بسم <صفيق> الله الرحمن الرحيم، حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي وصحبه. إذن هنا في الدرس السابق <صفيق> بناء أسماء من ثلاثة من الثلاثة، وبناء اسم فاعل من غير ثلاثة أي من المزيد. لف بناء اسم اسم فاعل من المزيد، وكذلك بناء اسم من المزيد ومن الثلاثة. فقال ابن مالك محمى الله وباسم فاعل غير ذي الثلاثة وزن المضارع لكن أولا جئ منتظم المخب آخر فتحصى اسم وهو حصل من ثلاثة بالمفعول متزن وما أتك فاعل فهو ادعو رلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا ونسي عن وزن مفعول وما عامله إذن قالوا باسم فاعل غير ذي وزن مرعي يعني جاء باسم الفاعلي أي باسم الفاعلي من غير الثلاثي أي من المزيد سواء كان رباعين أو حسيا أو حسيا على وزن مضاري أجئ وزن مضارع لكن أولا جعل ميمون تضم لكن مع مراعاة شيء وهو أن تحذف حرف المضارع وتضع مكانه بيمة مضمومة يعني تأتي بنفس اسم المضـ بنفس المضارع من هذا الفعل، ثم تعوض عن حرف المضارع بنيم مضمومة. تقول مثلا في أكرم، إذا أردت أكرم أربعي مزيد بهم القطعي في أوله، فإذا أردت اسم الفاعل من أكرم تأتي بالمضارع منه تقول أكرم يكرم. ثم هذه حرف المضارعة التي هي وتضعوا بها إما المضمومة تقول هو مكرم كما فهم مكرم إذن سنفاعي إن مكرم وتقول انطلق انطلق تحذف الحرف المضارعة التي هي الياء وتضعوا مكانهم إما تقول هو منطلق قل سخرج أي استخرج مستخرج وهكذا إذن أي فعل جاءك من المزيد وباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا إذا أردت اسم فاعل من التأكيد المضالع منه وذفوا حفا المضارع تضعوا بدلها ميمة مضمون هذا بالنسبة للاسم الفاعل من غير ذي الثلاثة قال لكن أولا جعل ميم ميم تضم ثم قال وإنما قبل آخره فاحتسار من المفعول واستدرد هنا في ذكر اسم المفعول كذلك من من المزيد فبين لك من قبل أن اسم الفاعل من المزيد هو أن تأتي بالمضارع منه وتضع بدل حرف المضارعة ميما مضموما طبعا المضارع من غير المزيد يكون ما قبل آخره مكسورا كما عرفنا ذلك من قبل إذا أردت اسم المفعول فإنك تبحث قبل الآخر والآخر مكسور تفتح تأتي بنفس الطريقة تضع ميما مضموما بدل حرف مضارعة وتفتح ما قل الأف تحصل على اسم المقول فمثلا أكرم فهو مكرم إذا تسمى المقول مكرم تقول أكرم زيد عمرا اسم الفاعل مكرم الذي زيد واسم المقول مكرم الذي هو عمر إذا الفاعل زيد اسم الفاعل مكرم يعني وضع للفاعل اسما هو المكرم في فاعل للفاعل والمكرم هو عمر ومفعول مقبول به مقرد وكذا ينقل المنطقة استخصر وينستان الفاعل تأتي الفعل المالع على نفسه حاله وتضع بدل بدل من, من مضمومة ومفعول أنها من سطرة بالفعل المضارع وتتبني من مضمومة في أولي وتضع بدل وتأوى تأفتقو بما قبل الآخر الذي كان مكسورا قال إما قبل أخي فتحت اسم مفعولي ولأنه لم يكن اسم المفعول من من الثلاثي، استأذ لما ذكره المزيد، قرّد أن يبين له اسم المفعول ما من المزيد أي من ثلاثي غير المزيد مجرد المجرد. قال وقبض من ذي ثلاثة أي الثلاثي، فهو قصلي الثنف التزي تزمن، وما أت كفاعيل فهو قد عود لا عن أصل آخره. أي ويحصل اسم المفعولي من الثلاثي فعل التزي، يعني على زينة ضرب يضرب تقول هو مضروب على وزن مفعول وقال هو مضروب هذا اسم المفعول من الثلاثي الثلاث ومنذب مضروب دخل مدخول خرج وخروج وهذا وهذا الأسق أن تأتي به على الزنة مفعول ثم قال وما أتك فاعل فهو قد عدلا به عن الأصل يعني وقد يؤتى على وزن فاعيل قد يؤتى اسم المفعول من الثلاثي على وزن فاعل معدولا به عن الأصل الأصل المفعور لكن قد يعدل به على زنة فاعل مثلا جرح تقول هو مجروح لكن قد تعدل عن مجروح تقول هو جريح بمعنى مجروح وذبيح بمعنى مذبوح وصريع بمعنى مصروح وقثيل بمعنى مقتول وهذا وهذا كثيرا يعني يؤتى به اسم المفعول من الثلاث على وزن فاعل معدولا به عن المفعول ووشترك ذلك عن وزن مفعول بوزنين آخرين وهما وفعل من الجسد من الجسد من من فعال وفعل او استغلوا بنحو الجزء اشئ ان وزن مفعول ان قدرت المفعول من الثلاث على وزن فاعل او على وزن فعلي فعال فتحي وعلى وزن فعلي بكسر الفاء وسكون العين اكل فعال تقول عقاذ بمعنى منقوض ويقول قابض بمعنى موت ويقول له بن ملك المحمد الله بمعنى منجو منجوز من الجنة لم يفعل من نجوت الجلد بمعنى صلخه نجوت الجلد عن الشات أي صلخته وكذلك وزن فعل وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين نحو ذبح فديناه بذبح أي ذبح وطح بمعنى مطحون ونسي بمعنى منسي ونسي أي منسي منسي على الوزن ونسي على الوزن منسوية كلبت الووياء وضغمت في الياء صارت منسي ثم قال وما عمل هذه مسألة النحوية يعني قد يعدل سيأتيكم إن شاء الله في غير الهدى في النحو اسم الفاعل واسم المفعول هذه أعمل تعمل الفعل فاسم المفعول يعمل فعل المبني من لما فاعله اسم المفعول يعمل على فعل المبني لما فاعله فيرفعوا لا يفعلون مثلا ااا الروبة غلامه اتربة غلامه غلامه لا نائب فاعل من الذي رفعه المضروب اسم فعله إذا ان اسم المفعول هذا عمل على الفعل المبني لما لم يسمى فاعله كأنك قلت رأيت الذي ضرب غلامه رأيت الذي ضرب غلامه قولك رأيت المضروب غلامه كأنك قلت رأيت الذي ضرب غلامه فاسم يعمل عمل الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هل الذي الأوزان الأخرى التي تنوب عن وأن تعمل هذا العمل هذه مسألة خلافية في النوم أما فعيل فكذلك يعمل هذا العمل نحو جريح وقتيل فإنه يعمل عمل الفعل الذي لم يسمى فاعله يعني يعمل كما يعمل اسم المفعول الذي على وزن مفعول وأما فاعل وأما فعل وفعل فهذه لا تعمل، الذي رجعهم ماك مرافيا الكتاب، بغير هذا الكتاب، وأنها لا تعمل، ولذلك قالوا ما عملا، فالالف هنا ألف اثنين تعود على فعل وفعل، وما عملا في هذا الوزن، وبعضهم يقول أن ألف ما الألف هنا في التلاق، يعني وقوله وما عملا، ألف التلاق وما عملا يعني عائد على الأوزان كلها التي يعدل بها، يعدل إليها، من الوزن الأصل، يعني أن وفاعل وفاعل هذه الثلاثة كلها لا تعمل وعمل الفعل المبني لما لم يسمى فاعله فلاك صحيح لأن ابن مالك قد ذكر هذا في التسهيل وفي غيره من الكتب أن فاعل يعمل وأن فاعل وفاعل لذلك يرجعنا لهنا الوقت أن أرهم لا عملاء أي أراني وزناء الشّلاس نقول لكم في قتل النداء في الألفية عندما نتكلم إن شاء الله على عمل اسم الفاعل هذا مسؤولي اسم الفاعل من غير الثلاثي وكذلك اسم الفاعل من اسم مفعول من غير الثلاثي واسم المفعول من, من الثلثي طيب إذا كان هناك استفسار سؤال قبل. الفحوى فاعل بالكسر والفاعل بضم يُقَلِّم مفعول يكون على وزن مفعول منه. طب طبعًا مفعوله من متعذّف لا ينلزق لأن اسم المفعول يطلق على مفعول يسمى اسم المفعول يعني إذا قلت ضرب زيد عمرا عمرا هو المضروب لذا لا يكون هناك اسم مفعول إلا إذا كان مفعول وعليكم السلام الله يرحم يعني على بفهيم متعدي أو إذا متعبين يعني كيف يفعلوا أن وزن مفعول إذا وزن فاعل يعني أن الأصل مفعول ومفعول موجود هذا الوزن جريح يمكن أن تقول مجروح لكن بعض الاستعمالات قد يعدل المتكلم عن مجروح إلى جريح يقال فلان جريح أو ذبيح ممكن أن تقول مدبوح قد يعدل بها عن مدبو إلى ذبيح نعم يعني هذا في الاستعمال يعني قد على حسب المتكلم قد يستغني عن وزن مفعول وزن آخر بوزن فاهيل أو بوزن فاعل أو فعل وهذا تصرف في على السماه ليس أمرا نقيسا وإنما في بعض ال الأوزان التي سمعت فيها وياك يعني واضح الدرس